يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى اذناده ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى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 وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإلا الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها كما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلا أنت من من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوه إلا عشية أو ضحاها